هي علي هي هي علي نايا مشايه قابل حوائره نايا عنايه قابل حوائره سوار سوار بتحات لاخطار سوار سوار بتحات لاخطار قابل خلص سنينه بالغربة منه اللي سمع يما ونينه باب الحوائج بالسجن خلص سنينه بالغربة منه اللي سمع يما ونينه ساعة ما مات منه اللي نمض العينه وين اليواسي هو يجيله بيوم وينه وانا اللي واسيه ويجي ليومنا دمعتنا دمعتنا قبال الحوايج ضنتنا ولنتنا قبال الحوايج دمعتنا دمعتنا قبال أحرار أحرار في حد الأخطار طاب الحوائج طاب الحوائج مشاية مش مشاية طاب الحوائج عناية عناية طاب الحوائج صور صور حتى لخطار صوار صوار حتى لخطار باب الحوائه وين اللي قصد حضرته للمدمع يسيل شيعوا على الروس النعش يا شيعي تنشيل على الجسر قالوا شالته أرباح ما على الجسر قا لقد شالت أرباح ماميل واينا اليواس فاطمة حمّا يلدخيل واينا اليواس فاطمة حمّا يلدخيل نتعن نتعن باب الحوائش والونّ والوّن باب الحوائش نتعن نتعن باب الحوائش والو والو طاب الحوايج ثوار ثوار تتحدى نختار ثوار ثوار تتحدى نختار طاب الحوايج طاب الحوايج شاي <مترجم> يا بشايه على طاب الحرائك عنايه عنايه ارجوها قد حتى الاخطاء ارجوها قد حتى الاخطاء قابل Nisal sualin riq minh adhom yyji buon Kaadum alghizb ya zhenid ya nas masjoon Kaadum alghizb ya zhenid ya nas masjoon Tara tara t bap alhaiz Raiat raiat bap alhaiz Tara tara Qual relствен, drissar, barald-tar I said. N 상ya will an Zwelhaw, mar Trustee, its z tamaer, زور حد لا خطار زور زور حد لا خطار قابل حوائيه قابل حوائيه مش الارض القضنيه مش مثل صرخاتنا برضو القضريا نرفض ظلم كل ما نوصف رفضيه كلابن العباس كلابن وميه كلابن العباس كلابن وميه صرختنا صرختنا بعد الحوائج حسرتنا حسرتنا بعد الحوائج صرختنا صرختنا بعد الحوائج حسرتنا حسرتنا بعد الحوائج اصرار اصرار نتحدى الخطر اصرار اصرار نتحدى الخطر قابل الحوائط قابل الحوائط شاي لا خطاه قابل حوائيه قابل حوائيه نمشي لسد بغداد ما نخشى من نار ولا وكف الموت علمنا حدار ترى الا ا ام شاهد ويا الموت احلى من الشهد يا ام بنت عفار الموت احلى من الشهد يا ام بنت عفار وفايه وفايه قابل حوايج والغايه والغايه قابل غايه والغايه طاب ابرار ابرار نتحدى الاخطار ابرار ابرار التوزيع الشبكي شبكه الاعلام الحسيني